وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإِنْ تَعْجَبَ فعجبوا قولهم أَإِذَا كُنَّ تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلْنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلْنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِن رَبِّهِ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 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مردله فلا مردله وما لهم من دونه من وال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 قل مر رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأفسهم لا يملكون لأفسهم لا نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 هؤلاء لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس مثواهم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 أمر الله به أي يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولاد.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 وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ أَنَا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْمَ إِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْمَ إِنَّ الْقُلُوبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِ طُوبَاهُمْ وَحُسْنُ مَا كذلك أرسلنا كفي أمتي قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك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 يأس الذين آمنوا ألو يشاء الله لهدل الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم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 بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّتِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ